كلامي المصنف المزني رحمه الله في تفاضل المؤمنين في الإيمان وأنهم لا يكفرون بالعصيان وأننا لا نجزم لمحسن بالجنة كما إلا من شهد له النبي عليه الصلاة كما لا نشهد على مسلم أنه من أهل النار لا نشهد على مسلم أنه من أهل النار ولا نجزم بالجنة لأحد من المسلمين، لكننا نرجو رحمة الله ومغفرة لعموم المسلمين ونخاف على العصاة والفاسقين من غير جزم بشيء ثم قال المصنف رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت وقرأنا شرح الشيخ عبيد رحمة الله عليه على هذا الكلام الذي فيه تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب في هذه المسألة في مسألة القرآن وأنه كلام الله وأنه غير مخلوق وأن في هذا الكلام أن المصنف نفى عن نفسه التهمة التي من أجلها كانت هذه الرسالة كما في أول الكتاب قال المصنف رحمة الله عليه وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات قال الشارح رحمة الله عليه لا يزال المصنف رحمه الله يقرر ما قرره أئمة السلف السلف الصالح أئمة أهل السنة والجماعة قبله من أصول الدين التي يجب اعتقاد أنها حق فعرج رحمه الله على شيء من صفات الله عز وجل وهذه الصفات هي الأولى التي ذكرها المصنف الكلمات الكلمات. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يتكلم يعتقدون أن الله يتكلم بما شاء متى شاء ويحكم ما يريد لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه جل جلاله وأنه يتكلم حقيقة بصوت وحرف بصوت وحرف وأن الله يتكلم والأهل البدعة يعني إشمئزاز من هذه الصفة كما هو دأبهم مع هذا الباب باب صفات الله تبارك وتعالى والمقصود بباب صفات الله كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بذاته سبحانه أو فيما يتعلق بأفعاله، لأن سيتنا ونحتاج إلى أن نبين لأن الصفات صفات الذات، فيما يتعلق بذاته، الرحمة والغضب و... و... والكلام من جهة كما سياتي توضيح الوجهين فيها، وكذلك ما أخبر به عن نفسه صفة الخبرية كاليد. ونحو ذلك ومنها صفة أفعال ما أخبر الله عن نفسه من فعله يغضب ويضحك ويرضى ويرحم ويعطي ويمنع وينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وعلى العرش استوى وكل ما أخبر الله عن نفسه أنه فعله تسمى صفات أفعال هذا المقصود بهذا الباب بالأسماء والصفات فأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما في القرآن وفي صحيح السنة فيما يتعلق بهذا الباب إثباتاً يليق بجلاله إثباتاً من غير تمثيل وتنزيهاً لله عن مشابهة المخلوق من غير تعطيل فهذه الأولى الكلمات وهذا المبحث كان من المباحث الطويلة في الواصدية في الواصدية التي كنا معها الكلمات قال الله تعالى وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّنَ لِكَرِمَاتِهِ ولن تجد من دونه ملتحدة. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا يعني حبر. المداد هو الحبر. يكتب به. قل لو كان البحر مدادا بكلمة ربي لنفذ البحر يكمل البحر وينتهي قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. بحر جبناه بحر آخر مدّد. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلع. جميع أشجار الأرض نصنع منها أقلام كم يأتي قلم والبحر يعني هو المدات ومش مش الوحدة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني تنتهي الأقلام كلها وينتهي البحر سبعة أبحر معه ولا ينتهي كلام الله تبارك وتعالى لأنه يأمر وينهى ويعطي ويمنع وكل يوم هو في شأن جل جلاله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم وفي الحديث الصحيح من نزل منزلا. من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات هذا الشاهد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هذا أدب من الأداب التي ينبغي على المسلم أن لا ينسه إذا نزل منزلا في البرية في غير البرية دخل مكان يعني أينما نزل أينما نزل إنسان في مكان يخشى على نفسه الضرر أو حتى لا يخشى أينما ينزل الإنسان أو ما يحل على مؤسسة على خلاء فضاء على أينما ينزل إنسان من نزل منزلا يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كلمات يسيرة لم يضره شيء حتى يرتحل بمنزله ذلك والشاهد قوله حد أعوذ بكلمات الله التامة قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق نعود إلى كلام عن القرآن الذي كنا فيه المجلس الماضي وأنه كلام الله غير مخلوق كنا مع كلام الشيخ عبيد أن أهل السنة كانوا في أول الأمر لا يحتاجون إلى هذا التوضيح فيقولون القرآن كلام الله وانتهى الأمر حتى ظهرت البدعة وتكلمت المبتدعة في الله وفي صفاته وفي كلماته فاحتاج أهل السنة للبيان فقالوا كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا لا يختص بكلامه الذي هو القرآن بل بكل كلامه سبحانه لأن صفاته سبحانه غير مخلوقة لأنه خالق سبحانه كيف تكون يكون شيء منه مخلوق صفاته سبحانه غير مخلوق ومنها كلماته غير مخلوق والدليل أعوذ بكلمات الله لو كانت مخلوقا إذا الاستعاد بمخلوق والاستعاذة بالمخلوق شرك لو كانت كلمات الله مخلوقة فقوله أعوذ بكلمات الله هذه استعاذة بمخلوق لأن كلمات الله مخلوقة والاستعادا بالمخلوق شرك بل هي توحيد، لأنه لم يستعذ مخلوق بل استعاذ بكلمة الله التي هي صفاته سبحانه. قال: أن على ذلك بالحديث هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب لأن العلماء يستدلون به يعني هذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوق. قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. وهنا قد استعذ بكلمات الله التامة، فلو كانت مخلوقة لكان شركا وهي ليست مخلوقة. قال مقيده يعني نفسه الشيخ عبيد رحمه الله عليه وعلم أن كلام الرب جل وعلا صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر ذكرنا قبل قليل أن صفات الله منها صفات ذاتية صفات الذات المتعلقة بذاته وصفات فعل وهي أفعاله سبحانه وتعالى الكلام هي من جهة صفة تتعلق بذاته من جهة أنه متكلم سبحانه هذا وصف لذاته ومن جهة أنه يتكلم هذا فعل إذا قسمنا الصفات إلى صفات ذات والصفات فعل فالكلام يصلح للأمرين يصلح مثالاً بصفات الذات من جهة أنه متكلم فهي صفة لذاته سبحانه ومن جهة أنه يتكلم هذا صفة فعل قال صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر فمن حيث أن الله متكلم أزلا الأزل يعني من لا بداية الأزل ألا بداية، منذ القدم، ألا بداية من حيث أن الله متكلم أزلا وعلى الدوام، يعني أبدا فيكلم من شاء بما شاء، متى شاء، كيف شاء فهو صفة ذاتية حيث أن الله متكلم أزلا وأبدا هذا يتعلق بذاته ومن حيث آحاد الكلام آحاد الكلام يعني أفراد الكلام مرة تكلم موسى ومرة تكلم إبراهيم ومرة تكلم محمد ويكلم الملائكة يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويقضي جل جلاله كل يوم عنده يعني كل يوم هو في شأن كما قال سبحانه كل يوم كلمات جديدة هذه الأبراد أفعال أفعال تتجدد حسب حكمته وسلطانه تبارك وتعالى ومن حيث آحاد الكلام وأفراده ومتجددة وفق ما تقتضيه مشيئته جل وعلا وحكمته فهو صفة فعلية قال الشيخ وقد بسطنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من ذلك شرحنا للعقيدة الواسطية كذلك مرت علينا هذه المسألة في شرح الفزان حفظه الله لواسطي الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال الشارح وكلمات الله منهم ما هو قدري ومنهم ما هو شرعي كلام الله الشرعي هو القرآن قال فالشرعي هو القرآن وكذلك سائر الكتب المنزلة كلامه الشرعي لموسى هو التوراة. كلامه الشرعي لعيسى هو الإنجيل كما أن كلامه الشرعي لمحمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن أما القدر فهو كلامه في الأمر بهذا الكون سبحانه يعطي ويمنع ويأمر وينهى قال تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فأكون هذا قضاءه القدر وذكرنا في الواسطية أن صفة الكلام لله جاءت في القرآن بصفة بوصفها أن الله يتكلم ونادى وقال ويقول كما في قوله وإذ ربك موسى وقال الله لا تتخذ يقول الله في الأحاديث كثيرا وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه هكذا وردت بهذا التوضيح مع ذلك أنكرها من أنكرها من أهل البدعة وتهرب منها من تهرب منها منهم فإذا كلمات الله شرعية وهي وحيه إلى أنبيائه وقدرية وهي أوامره جل وعلا لهذا الكون هذه الصفة الأولى في كلام المصنف الكلمات الثانية القدرة في كلام المصنف لما قال وكلمات الله وقدرة الله قدرة الله على الأشياء كلها قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا إلى أمثال هذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم الدالة على قدرة الله النافذة وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعجزه ونفي العجز عن الله لكمال قدرته سبحانه نفي العجز لكمال قدرته وهذه قاعدة في كل نفي في صفات الرب مما ورد في القرآن يراد به كمال الضد يراد فنفي العجز لكمال قوته ونفى عن نفسه النسيان ومع كان ربك نسياً لكمال علمه ونفى عن نفسه التعب لكمال قوته ومثلا من لغوب ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته وهكذا كل نفي في إثبات الرب هو لإثبات كمال ضده فهنا قال وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومن السنة يعني في ذكر قدرته قوله صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه وجعاً في جسده قال ضع يدك على الذي تألم يعني يوجع فيك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً يقول بسم الله ثلاث مرات وقل سبع مرات أعوذ بعز الله أعوذ بالله وقدرته هذا النفس الذي ذكره في الكتاب أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر أعوذ بالله وقدرته ومن شر من شر ما أجد وأحذر وأظن أنه لا كلفظ أعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر هذه الصفة الثانية المذكورة في كلام صاحب المتج المزني رحمه الله عليه القدرة الثالثة والرابعة ونعته وصفاته النعت هي الصفات حتى في النحو النعت والصف إما تقول في الإعراب نعت وإما تقول صفة كلاهما صحيح لكن النعت يغلب على الكوفيين نحو الكوفة والصفة يغلب على البصريين نحو البصرة فهنا قال النعت وصفاته لذلك قال الشارح رحمه الله هذا العطف للتأكيد أو لذكر العام بعد الخاص لأن الصفات يقصد من النعت صفات الله عز وجل ذكرنا قبل قليل أنها يدخل فيها كل ما أخبر الله بها عن نفسه هي صفاته قال أولاً هي غير مخلوق هذا تقرر في الكلام الماضي لأن الصفة تتبع الموصوف والله خالق ولا يجوز أن يكون شيء منه مخلوق تعالى الله عن ذلك لا كلامه ولا سمعه ولا بصره ولا علمه ولا حكمته ولا أفعاله بل هو خالق تلم جلاله ثانياً هي أزلية بأزلية ذاته جل وعلا لأن الذات أزلي والأزلي الذي لا بداية له الأزلي عكس الأبدي فسبحانه أزلي أبدي يعني ليس له بداية ولا نهاية هذه البداية والنهاية للمخلوقات هذه سنته سبحانه في مخلوقات لا تجري عليه لا يتجري عليه جل جلاله فهو أزلي بلا بداية فكذلك صفاته لم يكن يوما ما سبحانه لا يتكلم ثم حجث له الكلام أو كان غير سميع تعالى الله عن ذلك بل هذه الصفات مع الذات أزلية بأزلية الذات ثالثا هي كاملة يشير إلى كلام المصنف قال ونعت وصفاته كاملات غير مخلوقات هي كاملة فسمعه على الكمال واستعلمه على الكمال بكل شيء عليه وقوته وهكذا صفاته كاملة جل جلاله لأنها من كمال الرب عز وجل هذا ما يجب اعتقاده في سائر صفاته كل ما وصف الله به نفسه أو كل ما الله به نفسه ووصف به نفسه فهو على الكمال لذلك تسمى الأسماء الحسنى تسمى الأسماء الحسنى ولله الحسنى التي بلغت في الحسنى كمالها التي بلغت في الحسنى و. قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى فهو سبحانه له المثل الأعلى وصفاته كاملة سبحانه وتعالى قال الشارح ثم قرر الشيخ يعني المزني رحمه الله بأنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين صفات الخالق لا مماثلة بينها وبين صفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك فالدليل على وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل فمن الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية العظيمة هذه الآية العظيمة في توحيد الأسماء والصفات مثل كلمة لا إله إلا الله في توحيد الألوهية توحيد الألوهية هي العنوان عفوا كلمة لا إله إلا الله هي العنوان لتوحيد الألوهية وكلمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي العنوان لتوحيد الأسماء والصفات لأن في هذه الآية ذكر أنه سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فذكر أنه سميع بصير معنفي الممعثر ليس كمثله شيء إن هو سميع بصير لكن في سمعه وبصري ليس كمثله من سمعه كسمع الله ومن بصره كبصر الله ومن قوته كقوة الله ومن المشيت ليس مثل الله أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤَنْ أَحْلُ هل تعلم له سمية؟ هذه الآية فيها قاعدة أهل السنة في أنهم يثبتون الصفات من غير تمثيل بالمخلوقين وينزهون الله عن مماثلة المخلوقين من غير تعطين لأن هناك فرقتين في هذا الباب طائفة قالت نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وبالغوا في الإثبات حتى مثلوا المخلوق بالخالق فقالوا نحن لا نعرف السمع يعني إلا مثل هذا السمع لا نعرف اليد إلا مثل هذه اليد أشاروا إلى أيديه فإذن يد الله منا كيف هذا اليد هكذا فعلوا. هكذا لا نعرف معنى يد إلا هذه والله خطبنا باللغة العربية منا هذه يد. فمثلوا الخالق بالمخلوق ضيفة أخرى قالت ليس كمثله شيء نحن ننزه الله فلا يعني أولوا الصفات أو عطلوها قالوا تنزيها لله عن مماثل المخلوقين الله ليس كالمخلوقين ما عنده يد ما عنده سمع ما عنده بصر ودرجات في هذا التعطيل وهل سنة جاءوا في الوسط؟ قالوا هو سميع بصير إثبات وليس كمثله شيء تنزيه إذا قالون إثبات بلا تمثيل وتنزيه ليس كمثله شيء بلا تعطيل وهو السميع البصير قالوا قاعدتنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والدليل على هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو السميع البصير اسمات ليس كمثله شيء يعني بلا تعطيل ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير بلا تعطيل هذا قانون قال المصنف وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبه الذين يشبهون المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق الذين يثبتون لله اوصافا تشبه صفات المخلوق وقوله في تتمة الآية وهو السميع البصير رد على المعضلة الذين يعطلون على الله ينفون عن الله أسماءه وصفاته وصفاته سواء كان نفيهم كليا وهم الجهمية الجهمية كل الأسماء والصفات حتى الأسماء لا تحمل معاني عندهم الجهمية حتى الأسماء أسماء الرب لا تحمل معاني فليس في اسم الله الرحمن الرحيم معنى الرحمة يقولون هي أعلام محظة أعلام محظة مجرد أسماء بس تسميته كيف هو واحد اسمه كريم مثلا قد يكونوا كريما مجرد علم عليهم مثل إنسان اسمه عبد الله هو بعيد عن العباد هذا مجرد اسم لا يعني شيء لا يعني حقيقة موجودة بهذا الشخص قالوا كذلك أسماء الله فعطلوا الأسماء والصفات كلها قالوا مجرد أسماء هذا أولا الجهمية وبعضهم أقل منهم شرا وإن كانوا ظلانا مثلهم ومتدعا كالمعتزلة وهو منهم الأشاعرة وكلهم في خانة أهل البدعة أو جزئيا وهم المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء دون ما تدل عليه من معاني الصفات أو الأشاعرة ومن نح نحوهم قال الشارح والمقصود أن يعلم المسلم أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الجلال والجمال والكمال أو صافا أزلية كما الذات أوصافا أزلية لم يحدث منها شيء كلها أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى قال وها هنا قاعدة أو ها هنا قواعد قاعدتها أهل السنة والجماعة منها أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات هذه قاعدة من قواعد أهل السنة كما أنك تثبت أن لله ذات إذا نسبت للصفات لأن الكلام في الصفات يتفرع عن الذات لا يمكن أن تثبت ذات خالية من الصفات هذا لا يتصور أبدا أضيف إلى ذلك أن الله وصف نفسه في الكتاب وبالسنة بالأوصاف الكثيرة فلا تعطل لأن الكلام في الذات ف بذلك من مناقشة أهل السنة للمبتدعة الذين ينفون عن الله الصفات يقولون نحن لو أثبتنا الصفات شبهنا الخالق بالمخلوق يقولون أهل... يقول أهل السنة لهم لكنكم تثبتون أن لله ذات حتى هذه شبهت الخالق بالمخلوق يا أما أن تنفوا الكل ما تقولش لله ذات الله غير موجود وخلاص يا أما أن ترضخوا للحق وتقولوا كما أنكم أثبتتم ذات لا تشبه الذوات أثبتوا لله الصفات لا تشبه الصفات استريح كما تثبتون أنا لله ذات ليس كمثل هذا الذات شيء كذلك أثبتوا له الصفات ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فالكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات يعني تفرع منه نفس الشيء والمعنى أنه كما يجب عليك أيها المسلم الاعتقاد بأن الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين لا تشبه ذوات المخلوقين فإنه يجب عليك أن تثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض الأخر لأن هناك الأشاعر مثلا فرق بين الصفات يقولون بقاعدة المعتزلة إثبات الصفات يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق كان أثبتنا لله صفات شبهناها بالمخلوق الحل ننفي صفات الله لكن استخدموا المجاز اللغوي أول وعلى إلا سبع صفات أثبتوها منها السمع والبصر سمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والحياة والعلم سبع صفات. سمع صفات, صفات معاني على يعني خلط عندهم في الكلام يقول لهم أهل السنة يعني هم يقولون نحن ننفي مثلاً أنا لله يد لأن إثبات اليد يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق بس أنتم تثبتون السمع والبصر لذلك قروا هذه القاعدة الكلام في بعض الصفات كان الكلام في البعض إذا كان إثبات اليد للخالق يستلزم منه تشبيه بالمخلوق معناها حتى إثبات السمع والبصر يستلزم ذلك يثبت يأثبت الجميع كما فعل أهل السنة وهو الحق. أو أن في الجميع أن في الجميع كما فعل المعتزلة وهو ظلم. لكن أن تأتي تختار بعض الصفات يثبتوها وبعضها تنفيها. يقولون هذه السبع دل عليها العقل. يقول هذه السبع صفات عقلية دل عليها العقل. هكذا يقولون. يتحكمون في ربهم بعقولهم. يثبتون ما يشاؤون وينفون عنه ما يشاؤون وكلها ثبتت في نفس نصوص الكتابي والسنة. اختاروا سبع أثبتوها وقالوا دل عليها العقل والباقي قالوا لا نثبتها بل نأويلها بالمجازات اللغوية، لذلك قرر أهل السنة هذه القاعدة أن القول في بعض الصفات كل في البعض الأخر كلك في بعض، وهذه ترد على من أثبت لله أسماء وصفات ونفى وصفات ونفى شيئا منها نفى بعض وأثبت البعض، والمعنى أن من أثبت بعض الصفات وجب عليه إثبات البعض الأخر لأن الكل قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهذا التفريق بين صفة وصفة ضرب من العبث والباطل وقد أمتع وأشبع البحث سماحة الإمام الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله تعالى في كتابه الماجع النافع النفيس القواعد المثلى فليراجحهم من شاء كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى هذا الكتاب من لم يقرأه ينبغي أن يقرأه، من لم يقرأه ينبغي أن يضعه في جدولي العلمي في الجدول العلمي عنده. هذا كتاب جمع في قواعد أهل السنة بطريقة جميلة جدا في هذا الباب المهم والحساس باب أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته. قال في القاعدة البر الشاعر عبيد رحمت الله عليه. فالقاعدة أن صفات الرب كاملة بكمال ذاته قاعدة أخرى صفات الرب كاملة بكمال ذاته تشبه كلام في الذات فرعاً الكلام في الذات كما أن الذات علية مقدسة منزهة عن كل عيب فكذلك صفاته سبحانه وتعالى وهذه قاعدة عامة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسل الذي قرأناه من الكلمات والقدرة والنفس هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر يعني كالكلام والقدرة وإلا فجميع الصفات قاعدة وحدة جميع صفات الرب كلها حق نثبتها على الوجه اللائق بالله تعالى فإنما ذكر المصنف المزني رحمه الله شيئا منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فما ثبت أنه وصف لله في الكتاب أو في السنة كل ما وصف الله به نفسه كل ما أخبر الله به عن نفسه أو في السنة الصحيح أو بكليهما فإنه يجب إثباته إذا قال الله أنه استوى على العرش فإذا الله استوى على العرش إذا قال الله أنه يغضب فإذا الله يغضب إذا قال أنه يرحم إذا وهذه كلها ينفيها المعتزلة والناشاعر إذا أخبر الله أنه عنده يد يا إبراهيم ما منعك أن تسجدني لما خلقت بيديه إذا الله عنده يدين إذا أخبر الله أنه عنده قدم كما في الحديث أنه يضع قدمه في جهنم حتى تقول قضني قضني إذا الله عنده قدم وهكذا كل ما أخبر الله به الناس يقول الله النبي عليه السلام عن الدجال إنه أعور عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بعور فهذه كل وصفات مسبتها لله على الوجه اللائق به سبحانه مع اعتقادنا أنها صفات تليق بجلاله وجماله وكبريائه وعظمته ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهي حق يد عن يد حقيقة وسميع يعني سميع حقيقة وبصر يعني بصير حقيقة وهكذا في كل الصفات وليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى قال الشارح رحمة الله عليه فما ثبت أنه وصف أنه وصف لله في الكتاب أو في السنة الصحيحة أو بكليهما فإنه يجب إثباته لله عز وجل ومن القواعد في هذا أنه يجب على من يثبت الصفات عز وجل أن يتخلى هذا عند الإثبات أن يتخلى عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. التمثيل أن تقول من صفات الله مثل صفات الإنسان أو مثل صفات كذا. تجعل له مثيل فلا تضربوا لله الأمثال ليس لله مثيل. الآخر التكييف أن تجعل لها كيفية تتخيل لها كيفية بعقلك. كل ما يدور في عقلك عن الرب الله أجل منه ولا يمكن أن إذا كان الجنة وهي مخلوقة ومن فيها مخلوق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا وهي مخلوق فكيف بالخالق جل جلاله فكل ما تتوهمه من صفات في صفات الرب فالله أجل من ذلك وأجمل وأعظم جل جلاله فهذان محذران عند الإثبات يحذر منهم التشكيف والتمثيل والتشكيف قال فالتمثيل هو إثبات صفة الرب على وجه يشبه صفات المخلوقين مشابهة يعني مثل ممعثلة ولم يحدها بحد لم يجعل لها حد وإنما يقول وجه الله كوجوهنا جعل وجه الخالق كوجوه المخلوقات أو يد الله كأيدينا عينه كعيوننا هذا لا يجوز أن نجعل الله مثلنا فهذا تمثيل وهو كفر بالله عز وجل وهو كفر بالله والله نهى عن ذلك في كقوله ليس كمثله شيء لا يوجد مثيل لله سبحانه وتعالى والتكييف هو إثبات الصفة على حد محدود يتخيلنا صفة محددة ومن هذا المسلك القبيح قولهم يد الله تتألف من كف وفي الكف كذا أصبع وفي الإصبع كذا أنملة خرافات لبعض مجنين ممتدعة فيقال مكانك مكانك يعني قف عندك كيفت صفة الرب. وسبحانه وتعالى وقلت على الله ما ليس لك به علم وإنما هو من قبيل التخيل والتخبط من عندك يعني وجوزت نهي الله الذي قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم نحن نثبت صفة الرب لكن لا علم لنا بكيفيتها فنفوض في الكيفية لا نفوض في الصفة ولا في معنى نثبت لله الصفات كاليد لأنه أخبر أن لديه أن لديه سبحانه يدين لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما معنى يدين معنى يدين يدين لا نزيد يدين حقيقيتين كيف؟ لا نعرف كيف من يعرف كيف؟ الله أخبرنا أنه لديه يدي وأخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا لكن لم يخبرنا كيف ينزل لم يخبرنا كيف فصدقنا الله فيما أخبرنا ولم نتكلف علم ما لم يعلمنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ليس لنا علم ولا ولن نصل إلى جواب لهذا السؤال عن كيفية صفات الرب تبارك وتعالى تعالى غير لكنه صادق جل جلاله ونبيه صادق لما أخبر أن لله يدين وأن لله قدم وأن لله عينين وأن للوهاكل صدقنا ذلك وأثبتنا هذا الحق من غير أن نخوض في شكلها وكيفيتها. وقال لك أيضاً يعني ربنا سبحانه ولا يحيطون به علم فمن أين لك هذا الحق الذي جعلته لما أثبت من صفات الله عز وجل؟ وقد ذكروا أن عالما يناقش أحد الممثلين أحد الممثلين الذين يمثلون صفات الله من عند رأسير. فقال يعني يغليعه أن يعني الله غيب وأنت لا يمكن أن تعلم أن الله غيب كيف تمثل ورجل يدا يستخدم عقله فقال بينا نعطيك مثال يعني الله سبحانه قال عن الملائكة مثنا أُولِي أجنحة مثنا والثلاثة وربع ملائكة عنده أجنحين هاي واحد يمين واحد يسار الملك اللي عنده ثلاثة أجنحة جناح يمين وجنح يسار والثالث وين سكت قال هذا مخلوق أنتوا حل تمثل مخلوق الملائكة وحل تتمثل يعني كيف فمن بارك بالخالق جل جلاله عجزت عن توصيف مخلوق فكيف تصل إلى الخالق فكف قف عند حدك ليس لك أن تصل بل عليك الإيمان والتصديق بكل ما أخبر الله به عن نفسه ثم انتقل بزال في نفس البحث صنف غير مخلوقات دائمات أزليات وليس بمحدثات فتبيت ولا كان ربنا ناقصا فيزيد مازال في بحث